İlla tenşir o, fakat Allah, ız ahrjehl ladin kafrosan iثنين ız hıma في الغار ız hıma في فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم